وهذه آخرتها معاك رميت حبي وراك رميت حبي وراك هذه آخرتها معاك هذه آخرتها معاك قلب عطاك الوفاء الوفاء مجنون لو ما نساك مجدور لو ما نساك هذي حبي وراك رميت حبي وراك هذي اخرتنا معك قلبي عطاك الوفا الوفا Mujnul, loma nesan Mujnul, حلال فيك العذاب دوق مر الغياب مدام حبك سرى شل فايدة من هواك وحلال فيك العذاب دوق مر الغياب مدام حبك سرى شل فايدة من هواك علته قاتل الوفا الوفا مجنون لو ما نسى كنت صدق تروح هانت عليك الجروح أطلبك بالله تروح كفاك تجرح كفاك ماكنت صدق تروح هانت عليك الجروح أطلبك بالله تروح كفاك تجرح كفاك قلبنا ناكل وفاء الوفاء مجنون لو ما نسى